بخت نادي وانت بذل لقلبك انه جمادي تسمع نوقي لا عاد تصرخت نادي وانت بذل بادي لقلبك النهج جمادي تسمع لي قال نوقي لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك انه جماد تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل لا عاد تصرخت نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك تسمع لقال لهلك نكرت الوداد يا كيف صاروا وأعادي وتقول رمت البعادي وانت فوادك عليك فؤادك علي لأهلك نكرت الوداد يا كيف Bıdak Ali, شفاء وشفاد غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عنك غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك يا عاد صرخت نادي وانت بذا الهجر بادي لقلبك النهج ماضي تسعلي قال الوقي في ليل مظلم وهدي والدك يرفع على يدي يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل يهدي ولاده السبيل مظلم وهادي والدك يرفع على يادي يدعي لرب العبادي يهدي ولاده السبيل يهدي ولاده السبيل ناعد تصرخ نادي وانت بذل هجر بادي لقلبك النهج مادي تسمع لقال وكي اسمع لي قال امك حرام هالسهر دي طيب الكراه والرقادي شوف ضناها المراد ليل المفارق طويل، ليل المفارق طويل، امك حرام. السهادي طيب الكرا والرقادي شفت ظناها المرادي ليل المفارق طويل ليل المفارق طويل لا عاد تصرخ وانت بدل هجر بادي لقلبك النهج مادي تسمع لقال وقيل اسمع لي قال نوقي لا تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي لقلب كنه جمادي جماد اسمع لي قال نوقي جديد المنشد